وله الجوارل من شئات في البحر كالاعلام وله الجوارل من شئات في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 يَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُم أَيُّهَا الثَّقَلَانِ كَأَيٍّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبان